ويل لكله مزت الل مزت الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لي بذن في الحطمة وما أدراك مال الحطمة نار الله المقدح نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة.